التسجيل الثاني والأربعون استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار باء وثيقة المدينة ثاء أهل الصفة ثاء المسجد النبوي